الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يسر تسجيلات منار السبيل بالجزائر العاصمة أن تقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 إما لديم سلايك ندم رفع الجنس ذي نريد جنك الممنيين أذخ قمن واتم يفين واتش جهائين أملد وينر السوق وأرغرس ذي شمد فريد إكس وين إكس طواب وأرغرس ذي شمد للادني أرسخ ضماني لمن تكن روك للادني أكتوميس الجنّس هي كثي زربيع الصّبحان المُؤمنين. أكّب الصّحابة فيلس النّذور ربّيا، اللّان زيادة الأشرح من لي عفّز زربيع ذميس الجنّس. آيّا نظم أن تصرّس وسّفين وسّور وذنّد أكن دعوياً يعني. أكنا قرم شو كم القرآن التجان المند أكنا رسخ صين غرق تغاو السيبيين ألي جنب ندم الجنس وضي السوى وأفقش وشتس ما يخفى بشو كان أدنس سينك سلو التكالب والساة أمشيه اللعنة وشبح وش لنبيع وشلس السور بينا أعصدانيس يسكني يتقيم دو إدي هكام المؤمنين أمكيدي وصف ربينا سبحانه الجنجلات بالقرآن الكريم أكن داغانا أمكيدي وصف وشحن النبيع خلاصة ربينا في دميس يعني مكسون ليس أدنى ذلك كانت كان في رضيات أردس بقنين لشور إذا الجنسكين إقهى كار ربينا إويد من رميانا إمن رميته إذا شومن بيكين أريه خلا لي الأشج الجنة إن عبد ربنا في الأيام إننا متقيين في جناة وعرش ودخلوها بسلام آمن ونزعنا ما في صدورهم من غنى ونزعنا ما في صدورهم من رحل. يعني اكثر يعني انا كنت قدني ها ما في صدورهم سلوطيني. من غل اخوانا جلواني. على سرر متقربدين لا, لا يمسهم <تصفيق> فيها نصب وراح يكونا وراح هم منها بمخرج يعني وناش كاينه تستفغن جليل الكذب سجن ربي عند لا ينذن مدينًا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار الجن ذكيم إذا ذكر تزداد ذوات إغفر لنا يعني أكا يعني ذين شحن وذين إجلال وذين سواه يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير أي انك تقارن أين اينار السيزيني من يم السند واينار السند هل تستطيع خليك تقارن بين تنقارن يعني في السياسيين وينار اللولو تشكي بينك ترى تقارن بينك تقارن بينك أَكْنِدِنَّ رَبِّيَ صَبْحًا وَغَلَيْلَةً إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَتَعُونَ سَنَامٌ قَوْلًا مِنْ لما فِيمَا رَزَّدْنَاهُمْ رَبِّيَ صَبْحًا يسسكنه بالليل المؤمنين لكه اجادي تخله لنا جنز يمرق يعني حتى نعم ربنا صبحنا وزنك ايار شي دينك ديني قزيزن وديني بها نثني على تريمس نوتنيو 218 جياراكيا Oste a ¿o in advogat? pe cine o spaz CinconÖ Verdita și a I 어디 a-a cune-a ş في allegrie în memânîn Aí au cadere Baza, Asta croquere Asta croquere IVele Campa E o cadere أكن دينام أكن ذقن يطلع، يسبقني دم ين ين يصوغ من المؤمنين أن دع يخلد الجن ذكيا، إن الذين تقوا ربهم إلى الجنة زمارة، ولما تجمع سير ميع، تشكي أن يعيش يومك ميع كشمن ين ين ين يصوغ من الجن ذكيا، إمراد السن حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها أدلنت بورينس وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبدو قال إخو كل يعني وكذا ربي ال من ذكني أرى السن يعني نرى الحزن لا تدغمذني إذا خزنا نن قال جهنم تدغم من جنات أكاك أتي يعني أنا أمتشكيك مقر لما مقر العالية ويسترح في نسي السنة الأكني وسامز ونسنين أنصوف ون. سنينين إذن تبتم إمارات النغي يعني في هذا ما سنتبتم أقلقيت الزيغي الزيغي ولاش لون الدنور يعني سوسان تزيز غالين دي شفحانا ديم الحامل ودرخال دي أرد يعني أرسمت مار إمي إزرالا نشتكي يوفان أكين دغنيا وقال الحمد لله الذي صَدَقَنَا, صدقنا وَحَبْدَهَا رَبِّهُ صَفْحَانَهُ مَرَيْهُ وَذِسْكِلَا وَرِيْخِلْدِفَارَةً وَرِيْتَجَالَةً وريت وريت ذَيْنْ سَرَيْنُ وُكِذْ وَذَيْنْ سِيْوَعَ ذَرَيْنُ وُكِذْ أَكَعَ وَيَرْلَغِيْنُ وَرَسِيسًا الْجِنِسِ الْرَوْضِ يعني وأورثنا الأرض نتبؤ من الجنة حيث نشاء أمزون نخلال أكني أرى شمو نصب قعر كني ويرناء عند من الضع أنقي أمكن الضع ذي السردين سلانية مثل فضة ذر رحمة ربي فنعم أجر العائلين إيه ثولنا يثبت أمخذ النار بصفح نقي مثل الجنة التي وعد المتقون ام بيع افرز ذا شو شوني دزند من السكير يقول سي بوعد ربهم امال المتقين شو شو السي امزون فيها انهار ولم اخضر يخضر ونبص طص يعني تزل عندك اسم امان ذي يعني اسم لله أما لك الشرط الرحاس يأتلها يعني و تسمى الدلالة الناس يعني من ماء غير آس ما ناس و يلوف فارا و يرنم و يرنم و يرنم و تسمى الدلالة للحيس أكن داغن من نبن إكي ناغت القرن غير ايغينا كين ورث بالدلالة في نقال نذوقي مصطعميني إمارات النجج نغدغ إمارات السوء النغر أدوالين أدوالي بالله من يرث بالدلالة هم تشتنو كنير لو كان نسكريك لذا دينك ربكسان أدوغال داسم وكين يرث بالدلالة أكني قارني يعني الطامين السجين يزيد الذي يلهاب إما السون الاصفر الظن ويعني وصفه فتسط في ويز اركسون اكا هو كنزا غنوي الزغزره والنضنين الثمن وأنهار من عسل المصفر سلم تمام تنير إكسفان إكستيك إكس تظيف أي نسدفكان ذاين إجلاقات سنة أكين ذا من نار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين ذا الخمركين بص خار مش نمسكين دوني تكن دوني, دوني, دوني تطير يعني الرحاستيري ما ينفسهم بص الله خار ذاين يعني أراي أبناثم تزلتين وصفرز أكين الوهداء أكين الغلوية سمنتني أرسو أبناثم أسفرز أكين ولما يتمتن بلاي يتكين تيدي كيدي سفقنا رب ينصف حنوك وطازة و يسبقنا ذا شون تهكام ذا شون بفكام سوى شون هو عز وشون اكن قرن ايو فان الممني اتجازي رب ينصف جنيت اسم يفين امدنين اما الذريل انذنين ارتكشين وياليو ونخدم المندك ناريك خدايا كن <سؤال> قار نخش أكشو مكيس ونكنين نحصاف أي نخدم ذوين فين كسر وفلساتين سناليا ونذار عمر <سؤال> رب بيما يكتيك الجيل السويح إلى منذ الدنيا أرى يجذو إذا يخلدنا أرى يعني من, من... <سؤال> من جن منك والمن المين بد خدم الصال حات خذاج غوس عليه وب لدي عملوا عمل الصالات. أن ل مجنات تد من ت على. كلنا رز منها من ثمرة القاء قال هذا لديف ق نس. Am pescuit vreodată cei cei zorii, asta din lume. un în din Când <وه> هذا الذي رزقنا من قبل وأوت به متشافيع. يعني هكأ امتشجت من يكنا سوين أن والناس سوين كده. ويرنا ربنا في كيسنا الطس الطعس. وخير ثكينم ولهم فيها أزواج متعارثون ويا الخالد سرزوج أربعين ذين يهجو تلك الأزواج يعني ذينك من الحن ذينك ستين ذينك الآن ذينك سوان ويرنان ذين ذر خالدين إيه الله أكن أولوياتك أكن لغواي ذي سريحنا نبيم فلست صربيا إدي والصف الجنسي المؤمنين يوصف الزن باللغة الجميل الثاكية يدهجع إلى قدسين بالليام ويقدر من ذي المؤمنين أكريد ستسقنك وتصبح حديث, حديث يمعيدي النار يندع يعني سجل على ثمزور أريش من أرجن أريش من الصورة ويور إما رأي لغ يعني إما رأي ومبارد ويزا رايبين من الزبن السيل يدد غاوز دفير السيل ويزا رايبين أمزون يعني كمقارن يونيسرين يعني اكسفل يعني اكسفلين اكسفلين تفات الغنير ويرنا أرص بقرنا منتسا أرص بقرنا منتسا يعني كمقارن الغائب يعني أين أي دير أين رايك شين؟ أين أي رايك ورس وصوفين ورتي تبقيرا أكا قلت أنه ورس وصوفين ينور يرنا ورس تبقيرا علىها تي مشخصين لسن أكا, أكا. ويرنا. في في ذن سن في ذن سن ذي أي يعني كنقارنين من سنسا يعني كنقارنين سنسا في مس أنزول البخورة غير هي كنا الريحه اللي عاليه ويرمل من زواج بالسن الحر العين خلق سرس وجن درو العين ادي لين استفاء نونو بنذر يعني امزلونك اللي قلنا سد سيغاروين سن ستروف جنسن امزون هيو وفي الصوره فيفس نقدم اريزين ازال سين اغالده تولمي أكنا ردي السجنة وشيح للنبيان في, في فورة الجنة في فورة الجنة القرص شاضر ثمانية وين؟ على سبك أمثال يخدم يعني السجنة أبو هريرة في اللاساس ربين ينادي ينادي الشيح للنبيان في اللاساس ربين السنس يعني يعني وض من ربي صفحان استزيد الإيمان أذن فقر أكن يعني أنفقان ويرنان سكت تذكر تكتم يناد اس أذن سنة يعني سنة سقيما لسبورك فورا الجنة يا عبد الله يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصدقات اتي دعون اكسبورت من وين الجهاد تيهاك اكسبورت من التيهاك ويني ربيني نقارن نظوم اتي دعونك الريان تينيك هكا مربح ينظوم منك وينيك لانك هكي الصداقة اتي دعون الملكة الكلية يعني اكسبورت من الصداقة ايه منيس أبو, أبو بكر فلسل ما نرقيه أبو بكر السيقيين فين سخير كان فيه إذا يعني إن قارن يقول لان يعني إنه إميد الغران إكتفونا ما كيه من ضرورة يعني إن قارن أمزون ما يلغطي وقال نغريج عدنا إنا ويال يعني أدل أتيد دعون أكل ما لان إكتفونا ما كيه واسم يفغ أمر ذاري لغ يوان دكسن أبو بكر الصديق يعني إلا يس أترى ذي وان تدرى واسم يفغ أمر ذاري لغ يوان دكسن أكني تصوّض سهل ابن سعد يلدي يلدي تتحل الفيان الفيان السلامي من يتفورة دكسن يوث تفور قرناص الريان ويدا راكش من دي دي نظوم ملكان يعني ماذا من ملكان أريش من كتبورتكي من راكا أكن يا ليلي اللي قادر يزغل الجنة كورس ما نرى دي الخالبين أريليين أكني يجيس يزغن أربعين يعني دي دغام أكني يجيس يزغن أربعين صفحانوه في اللاساس أربعين صفحانيس يمين من يا مولاي الجنة الجنه اقسم بيو التغريه عام اكلت خيوم بالدون اد يعني حدو اكلت خيوم دجس قلت سمعنا انرا الى بدل لا ويهمنا تسحم دجس قلت لك المارا ويهمنا تقيم ندير مصلي موت في المارا ويهلنا اسال يعني غير يسر يعني يعني أنه سنكين ون, ون أكني وزناء ويذناء أتسف مارا أين رب نشخفين ناغد وين رب نشعسين ميان يعني ذنبقا ودرجة نرجم يليوني لقد يسين أكني تصور أبو هريرة عبد الله سردوان ربين ينادي من ورسوله وأقام الصلاة وسامر رمضان كان حقا على الله أن يدخلك الجنة ونقوم الصربين الرسول لزف صربين سلمي ويزول زاديس أكن وسام ويزوم رمضان إلا ذلك الحق عن ربنا في وعدنا ربنا وعد, وعد, وعد في من تكلس الجنة ويندهاجر في سبيل الله او جلس في ارضه التي ولد فيها ننسى الى يوم افلا ننبئ الناس بذلك مين لنخبر ونسنع وننعم الدن اي اغدنير ان يسن الى قتل سننبذنق الجنزة ازلن مياه درجة اقهقام ربين المجاهدين فوتو دي سفسه سنتين يل ترشيل يعني يل كنقارن امزن ام سن من ازال يعني, يعني من اين واريدك ارسل زين ريقك ليك من هذا القاع ميز امره قسم ربك وتولى يمتي الناس فائده سالتم الله فسوجوه الفردوس الاعلى إذن من دخلنيه أرى نكيفك الفيردوس الفيرد فإنهم فإن أوسط الجنة, الجنة وأعلى الجنة يعني هل يستطيع تلمس من الجنة ويرنع أعدائي يعني تتقشف من الجنة والسوث الثلاث العاشر الرحمن والسوث قصص أردت أرد تغني يعني إغزرناكي من اذنوثين قدير قاموا ربما سبحانوه الجنة تاكير ويرنغي سبقنة امزون الى قدسي من الامخي لدى صفة السن يندى من يعني اهل الجنة المولان الجنة جوردان مرداء يعني ان تشكين ارسعين لنا مشكوه يعني اغا يشكوه السن قرون السن مردن يعني إن الجوردن مردن يعني قليل السبب قليل السوأص أمزون يعني مس عن الكحل أكان كأنهم مكحلون, مكحلون الناس ذرلاون 33 وثلاثين يعني ثلاثةين لا 33 وثلاثين يسجد حديث إيهم أجلس جنر أمزون, أمزون دغن ويسي سي وين سنيان امزون بالطير اممزون سي وين الطير أمزوند يعني يلي وين اديسوسس امزون سسا بالطير هكا اكل ديسفن ويا انا ابن مالك في لسر رضوان ينادي نجد شجنه النفي في لسر رضيان في دنيس اديف في ربي المؤمنين في الجنات يعني القوه نسكد وكذا من الجلاء قيل يا رسول الله و ذلك لن يُعطى قوة مئة لكن هذه الثقن في الله رضوانا ربيا أبو هريرا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا ريكش من أرجل الذين نائمين سنريدوا من وينوروا فيهم في ريكشوا من وينوروا يعني انقارن اللي في سنة كرت يعني واتفكارا واتقراسارا ويردنا نعطي منذين السن وورتشيبالا ونهورتشبكالا أكينا غنيدي السزقين وشيحن البيع في الأساس الردوان الربيع بلين الخلاف من الجند أكينادي في الأساس الردوان الربيع يناد يعني الخلاف من الجند يعني نفس غنيت يرقزن السن سيون الصوت يرنى ألنت سكان أرى يعني السكان أوري لعمر في سنة سيون ورسي ويني قارت نكني اجتوافر من الاجلها نكنين من الخلف نقوم العلم ويرنى إمارة وابتلنا رغورنا وابتلنا سلطيني العالم ويني لا تقارت ما ينضج من سن أكنت سجني جابر بن عبد الله فوين الصواب رفض سرح النفير في لس الصربية المسلمين يمهد مولانا يمولان الجن الأذكي والذوين ويرنا وسرح النار يعني كم قال إن جساه وتسرح النار ومن تساه ورسوته النار أي نرى الشيء دعين رقمين. ويرنا ما الا يفقد ادي الفرنسي 6 ديال كيدير الزاد امزن المسكه ويرنا تحقر رب سبحانه لمن ذكرني رب سبحانه ويرنا زين سرت الى النغ الحرف وما نضرب أظل الضحار أكي نغل كيكي نغي غير أظل الضحار أكي نغل الخمر ذا شو ورسي لها أكي لأمر الخمر أكي دوني ذا دغا ألام السنكة أكام ألام السنكة نارة فضل أمزون يشرك ولكن ذوق ولكن صفة ينس تنقى جاربين سوذم ويرنان أذن الشقق قد اللي هنقعها فرن إغزروا يعني عند وينال السوين أكلتيس جيني وش في حن الفيان ثلاثة صربين سلاميس غفر نو كنيا نتسوينيا وال و... يعني والسلب بيدي مالين الكوثر دي كان ربنا سبحانه و هو فكيس تي فيو اللي كنقام دي, دي يعني, يعني في كيست في الجنس في دي فكيس دي رقين فينكل الجنه اديك الصخيره من قرع استدلم غير نسهر فرصه رتس و يعني الحيل اللي نس يعني الحلا امز يعني ورا ورا السول تخيف ذي زيران يعني ازل الكتر من بعد باش باللعب انواليهم بلي العبد ويعني امور سميره هذه شكل الفرق كيرسم اكر باش يجينا نفيها ادينينا رابين لما ولما ربي وكيل الامين السنير السنير ربي سترا في الاولين اللي غمدني ويسعى نصيفس ويقول للا ربي أكي ور... السنين رب ربي وكي تستيق اللهم وربي وكي تستيق اللهم السنين خطير إنك لا تدري ما أحدث بعدك يعني ورزر دارك كير ذا شويت سبداعين ذا شويت سنلفة أم بعد ولم يهما من من <تصفيق> سيكتب اكنا رايزة <ريكي> ذويني <تصفيق> ايجو خللد اشتو نبج النسي ذوينا رايزة خللدنا نايمك يا ايقه بجان ربي صحنوه الممني اكنا رايزة بنادن بلين هدى شوي بيسزقن زشوي دفكاء الممني هذا زريو اللي سن زين ويرنا أي فعال أسم أسم تجفكار بير بالوحيس ويرنا قصص س... س... سفس سوين صار ذهون سوين صار فرحين ويرنا كل دس جين بالليه الثخنين الجينس الثخنين جريسين دين ويرنا قص يعني قدرين كندين ككل الجينس قدركش من الردوز أبسم زراني يديونه دي زروي ويرناو اكن رليل وكين سيزي فاي ا يعني في كنقارن اكني ديالنا غات اكني زروي زلو 50 ايورني ا وين انتشتيان تزدون المنازل النبيات أولي لن وين رزق سويا النتي عيونه تكينه للمدز يعني من من زيد سمرة عليا النبيات أولي الناس يصير ومن صابيح وينقص قن سويا اتتغير لكن ربنا سبحانه وتعالى سلايا إنه لديك جنة خمين أكثر يعني الفضن الزرر أكثر الزرر أي يعني الضهر ينس البطن الزرر أكثر الزهر ينس يعني تشكت ولا بتجاج أين قلنا سبحانه أكثر الزرر أكثر الزرر أكثر الزرر إيوان شكتني <تكلم> يهلين من النقد الى الكبسيه الروبيه يعني اخمنا كي ويني قال لنا اتساه انه راك نقارن امخلي لاغي اكن اظمص اكسيلنت بيتس فراكني يعني الذي صموا نفس الناس ويحف الناس اكن وليله تظلى تبغي امرايلين من الجن اثنين اكن جراته السجن اللي يعني استفقد لشونت يعني الشرات جملة تنقل تجرى في مرايسين باللي ما تنقذ الجنة تجرا بنظم يعني وين ريد الكف كذا أم تشكيل كفو فصطننا أدي يعني كنا أزال نميل إستو بس, بس أكن على السقف تجرا نح خطش قرطة تص تص تص ويرنام تجرا كيان الجنة سده وهي تسوقي في الجنة أنا سيسكني من الواقع يمداني إما رسوحون يعني أنا رسوقي الذرنون يعني كما قلنا الشرحان سنة النوم الذين نسنين أكين داغان إجمو إجرنون إما أنا أتوالين يعني يعني أنا الأهل ما ولا نسنين أعطوه شو نسنين بالجنة أسنين قلنا كي ترنمك الذين الشرحان Ur as-nenn-d kunwi akken daɣen ianname beɛad-nneɣ segccbaḥa. Akken wwi d-beqsurur-ines ay atmaten ayen i d-isebgen uucluḥen nnbi, fell-as ad ttreebbi slam-is felli yanini ayen i yelhan u ayen i yeswan swaxedmen sizde leq-is.kka, Akken ara d-isebgen iɣeẓran زيني يعني أريد يسخن بدلهم يعني يلهى عطس وتدنس ومان ويرنام كنقارن الرحاس الرحة سلهان ويرنام الطعمينس يعني فيزدينس أكن دغ الحلو وستة سطس, سطس على ما عندس جن قش فيحنا نبيع في لسه صار بيع النادي يعني خشمه لق الجنس ولا ينمو يغزرة يعني إلهام. إما روح يعني أنا كنا قدر نريد يعني عادي سنينس، أدي وليام بليندنس يعني عن زوند المسك يعني كنا قدر نروح للعالم. ويرنى وقى الناس وش روح نرجع صدنا جبريل في الإسلام ربنا. تشو عند وقى الناس وقى هذا الكوثر كيف كم ربنا؟ أمنس يعني أكني دقتي السينم أمنس. حلوث أم ثممت الرحاس أم المسك اللونيس يشجح يشجح أم الكيل هذا شو كان إلا قنوة لهم بلهم الكارمان إبس كارم ربيان سحنو المؤمنين يفقي السن يمركش من يعني أسليم سلقيامة يمركش من المولان الجنث أر أل جنث أكن دا غني مولان تمس ثمس هل ستنئيون أدي غرض قرأ أي مزدغن الجنس أيات الجنة يعني إيقو خلال نكتوم الجنة أثان سعاميون يعني الوعذ الوعذ الربية ون سبحانه ون وعذكم سيس ما يلان تفغام أكنينا يخدم أين سيكون وعاذ هنا ناس يعني عيش صزيق من زنة. ويرنال الجانوز ما هو النشوب يعني هذه هذه ملايين هذه سبحانهم ويسكش مغارج الناس ويسكن عارفين مسبغنة دينهم يعني مو ولا شيء نرى نطلب أكثر على مغماري كسر حجاب نيق في مجلس وذ ذرنا وذ طلنا وذ ودين لأن مازرنا الله صفاء ويفكيا وند أكثر بانشتكيا. الدينين خطير يعني ألا كنت مزري وطرغوا رص وذينك العقين وذينك ستسرمن إلي من, من داك نارت سفن إلي من داك نارت سخلال يعني أنا المومنين أسليم أسليم أسليم أكا أثن كنت مزري وثني نص اليوم وذين إي تحبين الدين وذين رفغون وذين سررغضون أكني إديوسان أكلا للحديث ويعني نحن نرانا زرع يسمّين كوينيت نحن يعني كوينيت نوتر كارمثاكي، أن ولياً بدياً مولى من الجنس، يسجد ربيان سبحانه وين ريسعون يعني, يعني قل كان كانت سعليت قل الجنس، أكنا قسم سيدنا موسى ربى سبحانه أكنازدس من هون قص عن تم كانت صار بينت كل جملة من هون قص عن أكن تم كانت سعلينت كل كل كل جملة يصور الدرم وغيرها ينادي الندوس في صربيان صنيس ينعس قصام وسغر سول مربيس ما أدنا أهلي الجنة من سبتا من هون ينور جاز أديس بعد ذلك لم يكن من مولان الجنة في كل جنة ودياس ديني عربين كيف وقد يعني أتي في المداني نتيني كش من أرى خامن سنة وكش من سن الجنة ويالي واني بوين أين إتساء و يعني ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا إن يصير ذيع عربي أرضيعكنا راسعو يعني أي نرى أي نكسعو أي جلد قدونس يعني بالهزلاس كل جل جل ملك جلخير كلش إن يصير ذيع إن يصير عنقلك تساعد أنتني أما بعد الألمان تسع خمسة يعني عيالتك كل تسعين ثمانين ثمانين أنا واليا الناس سعيدين as they point to me as when to me as when to me as when to me amet خمسة الناس سبحانه الناس وقت يفتح وسعيد يا نفسي ما سوف لس. والسعيد يعني اين الصغير اين الشجار نفسيت لينك دوينيت صغار يعني عيت ولا صدقش لي نصر ضغر بصح انا هي اين اي دوكي زوين يعني رايلينك تمكنت ترطيل والسالم دشر يسق يسقوا الخرام قرانم قراني كزگما تقطانا بلا انا اصيذن هي يعني هذو بين هي اتند مننا اين سانيق لي ذنا يعني اجليز قارنا مركين لكن ملي كنت نقدلوني إنسان تما ديال سوق الطريس سوا زعنا 15 شي درهم و انا غادي نسوا يعني دشي تاعها غاتياس ايني ايث ولا سيط ستاياف ادويني دغن سرا يرضو لك كندغن مايلان دوين راه الى كنت الساعه يعني يعني كنقارن زيني ديسف كن نادوي داخل النير ساعان و صفر لا دويدي غير زويدي تجير السوك عطيت السني في الماء و يرنى امتيش فيان اين العالية و يفقيسين اين أرص زرافة ذوينو موسى ورسلنا رتمزو ذوينو دنسار كلبان لا قال لها هي لمتاع المعناس اي نس نفكر ربنا سبحانه زين اوريزمراده فنزم نظم ال ألا تسكن سبحانه اتي ديس في جنن ان انت تسكن اذن ديس أتاني بلال اتاني يفكي زين اي فتنا دين ذوين اكن ذا غن اروحلهم خاطر شوكيوا غد الممنين يقخذ يعني يقضوا عن ربنا يجحور في نعف وفريد نسم وكم ده مشوار نسم؟ ألم نعي صور الأرض الجنية ذاك يوم؟ أكيني أدينا أديس جنر قنص الحلم أكيم؟ ويد يعني إيجا يوم إجت دون الأرض الجنية؟ يغوري يعني رسمي الا عيان رسمي الا دي فوق رحيسني كذا ينتظر انتزام خاطرش الجنة كندي صدقنا شوف احنا النبيه حفه الجنة بالمكاه وحفه النار بالشهوات ان الجنة الجنسيه يعني غيني ام تش كنت قلت لمست افري ديك الصوابن ارغرس يتوزيد يعني غيزيز اين تلقى حمد وين تلقى السعيون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 اين هي ديك السين كاين اي يعني الشهوات عينيك الش جاي مد اينيك الش جاي ومدان ذوين مد تصحب بي يعني غير سميلا ان تشكي تورا غنولي مدنا في ق او يد كان في كيد غير سميلا اريد جزره خاطرش تمسيت من بنادم تصحب بي اينك اكيا انت تشكي حرام ان ولي انت تصبدي لو كان ذق زره ربي أدي غير الحرام اكل يغلي اتقص تمدان يغوينك زق زره ربينا دي نراتي انش كي غسمي تبغات نفسيتي و غسمي لتشجهات نفسيتي و أثانا ربيعي حرميز في اللير و هناك يعني قد حرمي غافي مانيو أكنيو إدي سزقين و شفح النبيع في الأساس ربيع السلاميس إهن ويد أريك شبن الجميث أكني دينار و شفح النبيع في الأساس ربيع السلاميس كل أمتي يدخلون الجميات يا ليون قلو ماو أدخشن أرجمي ألا وينك قمان يسبق نزند يناس وين يضعن يخشم أبي يخشم أرجن ما يلذوين إي عصال أثان يغير ويرنعن فيه أفلسة صلى الله عليه تركتكم على المحجة البيطاء تركتكم جاكن غفظ ذكيع غفظ صغار ذكيع تشبحات تملحات أكى إذيس <أه> أموسيس يعني ذي نكفالين ذينك نكفالين أكا, أكا, أكا ونرى يعني أرى ستخرن نغوين أرى تسويغن نغوين أرى سرولين أتند الخصر فوذل هالك أرى يعني لا قاية مثل أنواليا أكندنا ربما سبحانه أم حاسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ميناغ غلم أكن لكش من الجنس إمارة السلم إمارة السينم أي نقضران إمزورا أي نسادان إمزورا وإن غان الجنس ذو إني قلحان يعني دويني قدران ديد سنة كوث غير مصايير إبساليث دويني تيقرحان دويني تشعثان دويني تشعوفان دوين دويني قدران يعني تسكن قدم كروهات يعني سنيج سنيج قرئين سن داوي ضارن سن ااا قل قل امكان زاتن سن زفير سن فين متى يفوز فين متى زمات أمزون الفتن لكن ينظر مصر يبزينة أنظر ننظر سبت أنظر ننظر فتنة أنظر ننظر كم لين مشوار سن هي يعني أن ينظر وين تيز فرنا من أريلي من مصركيا ذا شو كان النصر الربيان صلّى الله النصر الربيان ضم أري... قران لبعدان ذين أري أليس من عرب يمثس وثي جد الجنة ذين يفوز الفوز قران ذين يخلد الأخير ضم قران إيه متيكي غير مثين تذكرك أن كان الصفات الجنة أكنى أرسين يمدان ذا شو إذن ديه كان الربيان صلّى الله ويعني أم كت الله صفة الجنة كيان am hi l-adzi puras xavanat, u jad-i un ed-i xim, u jad-i un ed-i xim, u jad-i ويقول يونس في كل نعيم الربين سبحانه أريزقين أريد انقضاراً أريد فكراً ويرناع ذلك أن الجنة يعني إقدار يزغن الجنة ذلك الخالدين أريلين ويرناع أريتمة النار ثم نشتكين أرميسين يعني الصفاتكين ويقوم بكثير من ما يظنين خطرت الجنة إمتيت منه در ذن نعيمي نسب وفريدك الصواد نارغورس وفريدك الصوادان إلا قدنا ذنين زوين يعني كيغمن تصرب بها اكل واسع زوين تسعو عن اكل واسع زوينك تظلون اكزا يتظلن يعني تظلن زوينك تزمون زوينك تحجون زوينك نقارن هيك تزك كاين الوالدين زوينك تدون على الجيران من الخير ومع ذلك فالتخارة الاشار ومع ذلك الوقت الغوثي هل هذا المجدد بالليون من الجنة الى قدلين هرزن إلسونسن هرزن إعبوظنسن هرزن إيمانسن ورأكن يعني إفاسنسن فيا لمضيق قلب الدنيسن لا نطعه أتسخذ منه لا نطعه كان يتسخذ من أكن ويذنوتنين ذلك كان معيات مثل يقول خلال الجنة ذلك كان يتحدون في الجنة كان أري أيضا أرض بورد ودش من بورد الجنة وذين دوين مكفكان ربي الخير القرآن ويناسن الجنة ساكيا أصور صمت وسوك نلمت السوانيت لا مخدم قدونيت قد وند سلامت خدم الخير الجزاء وند الخير سلامت خدم طعث أكن لعن أرى سوك خطرش إي مولانا الجنس فنانت صفات السن فنانت تيغاو سويين السن إي فان و زمن السن ويورني وييرمان زوجنا دربيا سبحانه و عطا صلاحيات بلي نسنع إي السن الجنس ميلا إمرتنا طافت غفنس في مس إمرتنا در يمن ذكر راسير و الو نتاع ميلا اكند ندري يعني تدغى التجنس الجنس رغرس اراير و نتاع ارغرس ارا يعني الزنتات يكشدها يكتحبين إيقشد أكنين أرتي يخلع أكنين أرتي يكشب هنا أنني بلين ربنا سبحانه إما يسكر الجنة التنس لمن دكنا لا يجازي المؤمنين الجنة وكنين أرتي سبحان الورص وذفن النعيمين ما يلام الجهن من أغسلنا ربنا اسمنا يكون إهجاز ربنا سبحانه إلى أورصات المجرمين Dui,th el, heaveniz it yeah. Dui,th